فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالاً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى هذا باعتبار أن الولد من التولد من الذكر والأنثى منكم أو من غيركم يعني المهم أن هذا الولد لها سواء كان من الزوج هذا نفسه أو كان من زوج آخر سابق فإن كان لهن ولد ذكرا كان او أنثى فلكم الربع مما تركنا من المال يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقلنا في الدرس السابق ان الميت إذا مات أول ما, ي... أول ما تمتد الأيدي إلى هذا المال فيما يتعلق بالتخسيل والتكفيل والدفن ثم بعد هذا حقوق الله تعالى ثم حقوق العباد ثم الوصية إذن بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه الثلث فرضا فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه يستوي في ذلك ذكرهم وأمثاهم وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين بشرط ان تكون وصيته لا تدخل الضرر على البركه كان تكون وصيه باكثر من ثلث ماله هذا الحكم الذي تضمنته الايه عهد من الله اليكم اوجبه عليكم والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والاخره حليم لا يعاجز العاصي بالعقوبة إذا أيها الاخوه الكرام هذه الآية الكريمة ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد تبين نصيب الزوج من زوجته أنه يرث النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكرا كان أو انثى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترشن من بعد وصية يوصين بها او دين اذا كان للزوجة ولد او بنت واحد او اكثر فان الزوجة تحول من النصف الى الربع لاجل ان يتوفر المال لهذا الولد وهذا القسم تكون بعد التفصيل والتكفين وداء حقوق الله ثم الوصية ولهن الربع مما لما بين ربنا نصيب الازواج من زوجاتهم بين نصيب الزوجات ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد المرأة تاخذ ميراتها من زوجها الربع إن لم يكن للزوج ولد أو بنت إذا كان له ولد تحول من الربع إلى الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصل بها او دين. يعني هذه التركة بعد أداء الحقوق الواجب اولا ثم بين ربنا جل جلاله ميراث الكلالة وهو غير الأصول والفرق قال وإن كان رجل يورث الكلالة أو امرأة وله أخ او أخت أو اخت فلكل واحد منهم السدس هذا خاص بميراث الأخ والأم كما يفسر هذه الآية التي ستأتي في آخر السورة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني لا يأخذون أكثر من الثلث لا واحد يأخذ الثلث لا أكثر من واحد يأخذون يجتمعون بالثلث لا يأخذون أكثر من الثلث الأخوة لأم لا يأخذون أكثر من الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار شريطة أن تكون وصية لا يقصد بها المضار ولا تكون لوارث وأن لا تزيد على الثلث وصية من الله أي هذا عهد من الله اوصى به العباد والله عليم حليم فربنا جل جلاله هو الذي حد هذه المقادير بحكمته لما بين ربنا المقادير قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها ومن يضع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ما فيها لا يلحقهم فناء وذلك الجزاء الالهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله بتعطيل احكامه وترك العمل بها او الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماشكا فيها وله فيها عذاب مذل لأن هذا العذاب المذل والعياذ بالله يعني لا يأتي بعده إسرام من فوائد الآيات لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث مالي التحذير من التهاون في قسمة الموارد، لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين، فلا يجوز تركها أو التهاون فيها. من علامات الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم عقاب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من هضاعته. وأن يكفينا شر المعاصي اللهم قن السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته اللهم اهدنا بنا اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته